مَ نُ نَزّل الْمَلَائكَتَ إِلَّا بِالحَِّ وَمَا كانَوا إذَ مُ غَرين إِا نَحنُ نَزَّل نَذلِكْرَ وَإِن لَ لَ حافِمُون وَلَقدَدْ أرْْسَلناامِ قَبِْكَ فِي شع الأوولين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 إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ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 قَالَ رَبِّ فَانظُرْنِي إِلَى يَوْم يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ في الْأَرْضِ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ ۚ وَلَٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ من وَإِ جَهََّ مَلَ مَووعدُهُم أَجمَعين لَهَا سَبَعَةُ أَبْووابِ لِكُلّبَذٍ مِنهُم جُزُّم مَ قُسُون إِ المُتَّقينَ فِي جََّاتِ وََعُون أدُخُنوا خابِسَلَامٍ آمنين. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا على سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِخَرْجِينَ نَبِّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ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 قال ومن يقنق من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا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 قَالُوا بَلْ بِمَا كَالُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ اِلَيْهِ وَاتَّبِعْ آدَابَهُمْ وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَن دَاخِرَهَا أُولَٰئِكَ قَطُوعٌ مُّصْبِحِينَ وجاء يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّهَا أُولَٰئِى ضَيْفٌ فَلَا تَفْضَحُونْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْنَ قَالُوا أَوَلَمْ نُنَهْكَ عَنِ الْعَالَمِينَ قَالَ هَٰؤُلَاءِ بناتي كإنهم لفي سكرتهم يعمون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجين إن إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة وَ تَقَمن مِنهُم وَإَِّهُ مَا لَ بِإمامٍِ مُبين وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصحابُ الحِجِمُرْرسَلين وَآتَنَهُم آياتتَِا فَكانوا عَنْهَا مُْربين.